يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فهل يجوز للمرأة أن تصلي بالمكياج عملا بما في الآية باعتباره من الزينة جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول من يعيرني كطوافا تجعله على نفسها فنزلت هذه الآية الكريمة ومن زينة المرأة ما تستعمله من أصباغ ودهون وعطور فهل يجوز لها أن تصلي بها نعم يجوز ما دامت صلاتها في بيتها أو في مكان ليس فيه رجال أجانب بشرط أن يكون المكياج بعد الوضوء أو الغسل أما قبل ذلك فلا بد من إزالته حتى يصح التطهر ولا يجوز بعد الصلاة أيضا أن تظهر للاجانب بهذه الزينة حتى لا يضيع ثواب الصلاة أو يقل والله أعلم